قال يسفن موج مولهم ربنا أنزل علينا ما إذا جم من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية من كوارزقنا وأنت غير وادك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 من دون الله قال سبأ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله على ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توسيتني كنت أنت الرقيب عليهم وَرَتَعَلى كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِذَا تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِذَا تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ لَصِدْقِهِمْ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 Wa-haw ala kul şeyin